بسم الله الرحمن الرحيم حامين تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلا اَيَاتَهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ بَشِيرًا وَنَذِيرًا فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِّنْ ما تدعوننا اليه وفي افانا وقر ون بيننا وبينك حجاب ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل اننا عاملون قل ان انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد فاستقيموا اليه واستغفروا وويل للمشركين الذين لا ياتون الزكاه وهم بالآخرة هم كافرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجير غير ممنون قل آي إنكم لا تكفرن بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون لَهُ أَنْدَادٌ ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ ثَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ ثَوَالِ السَّائِلِينَ ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ يا طوعا او كرها فقال لها وللاضتي يا طوعا او كرها قالت اتينا طائعي